ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُولَ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ أُولِي الذين استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا فهل انتم مغ عنا من عذاب الله من شيء قالوا له هدا لَن يُنْزِلَنَّ عَلَيْنَا إِلَّا مَا كَتَبْتَ لَنَا مِنَ الْعَذَابِ إِنَّكَ كُنْتَ عَلَيْنَا حَفِيظًا وَقَالَنَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدًا حَقًّا وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عليكم من سُلْطَانٍ إِلَّا أن دعوتكم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا மு فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون منكم قُل إِنَّ آلِهَتَكُمْ لَهُم عذابٌ أليم وَأُدْخِلَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَأَلْحَاقَ بِهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ قال ديننا فيها باذن ربه امتحياته فيها سلام أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أُصْلُهَا صَلِيبٌ وَفَرْعُهَا فِي الْأَعْلَى